فعل و فعلنا قلب السجل اه بعده خد بيت مسكون لحد معاك كده النقطه خد بيت خد بيت المنتج بس هذه الطريقه خليكم في الكتاب السريع بطريقه ظريفه بصراحه وهي تسهل النحت وهي طريقه مين الطريقة دي انا اول مرة اشوفها عن الكمام ابن الشام ابن الشام صاحب كتاب قطع الامر ابن الشام صاحب كتاب شذور الزمن العلمة ابن الشام هذا فتة من خلطات مصر ابن الشام هذا من اوش زي عقلية دبارة رجل ميسكي نحن ده بيعرفتون ايجا فقال لك واحد المرفوعات وقال جاته المرفوعات وبعدين جي المنصوبات فالراني لاني قلت لك علينا اللي هو صاحب الازالية اجماعة اخوات اللي هو صاحب الازالية مشى على طريق ابن الشم ابن الشم ده مليو زي يعني سبحان الله البلد دي بلدنا يعني الفلكة فيها ما بتكررش يعني الدينشان ده قالوا نمرش زي نحوه بس أولا كانت النحو فقط الدينشان أولا ما يدعوا تلك اللي هو صاحب الأزهاج هو ايه الشيخ خالد الأزهاج هذا أنا أحكي بك اللي فيها وأهب برضو أن أنا أكرر على الإخوات عشان تعرفوا الهمة لعجلك ده كان رجل سلوبي يعني ايه رجل سلوبي أو بطريقة يعني رجل كان بيسرق الأناديل في المسجد الأصغر فكان على الأنديل كده ويحط في زيت وعشان يولق يسرقه للناس اللي أعجب فيه لأن الأماكن بتاعك الأصغر دي كلها بتاعها نفس من كل أنحاء الجنة وخاصة بتقرص ربك روحيتها دي في النهار ولا كده المكان ده بتاعي مكان المكان اللي بتقعد الحاشيه الجماعه بتوع الحبشي جماعه بتوع مش عارف ايه كلهم وعايشين وبيكدوا منين ها من اوثق الصح اللي الحكومه حدسه وعايشين عايش فكان الشيخ خالد الازهري ده راجل كان بيشتغل في الازهر يجي يقول لي كده هو وبعدين السكوت ففي يوم من اليوم بيطلع حطت الزير في أمنية ووقع على صارق وانطارق الأمنية تقال بتاع موضع عليه وقال له إيه ما تحاشي بيا جانب <تصفيق> كمي ما تحاشي بيا جانب دي الشيخ خالف الشيخ خالف جدا فأنا سأل ما بيتهاش باع وبدأ إيه يدرس الدراسة الأظهر من الزير الزيواتي القاعات بتاعه درس الامر الشيخ وقاعد وحواليه الناس بتتعلمه انا المتره المناص دي ما كانتش يعني شيخ قاعد جنب العمود في الجامع والطلبه حواليه فكنت جدا حتى لو انت خليجه ممكن تقعد زي تقرا معاه فكن قاعد وبقرا حتى بس اقرا والف الكتب والحواشي انا قريت كتير فمن الكلام هو مصري يعني الصيغه في تكييف فما كانش على طريقه 100 لتر شرب في انا طريقه في انا من هو ازاي اقدر طريقه ديشن لان طريقه ديشن ضعيفه يعني يعني زي ما احنا اتكلمنا النحو في المدارس قلنا مش عارف جمله الجمله الاسميه والجمله الفعليه والجمله الافعاليه والمفعول اللي مكان المكان ابن الشاي لم كله انا وخلص المنصوبات وخلص المجرورات وخلص هذا طريقة, طريقة طريقة طريقة وفي الثلاثة انتُ فاكّل أجل تمسيكي نحن وحفظتُك وإذا كفتُك من الفينس نفسه من الفينس في الكتاب الوحيد وشيكي نقولك دي طريقة ساعة فبدأ بالمنصوبات قال واحد أول واحد منصوب إيه؟ المفعول الثاني واحد المفعول المفعول انا حبيت أقول لك باكو طريقة تأليف الكتاب المنصوبات An四en din band chegar hev студien. Gott erb med en gar pior vær Б Could du påforschade du ebenen? Du er som var banen? Ausbetten du? Den du er bra ut? Oh Copy du det så banksket du med en beer اخذنا غريبه شربه انا سي فاني واللي ده مفعول مطلق مؤكد شايفين الفعل قتل قتل يبقى واحد احمد مبين انه ما جبتش راسه يا احمد هنا اكد الفعل ضرب ضربا ها فرحان ها مطلق مؤكد للفعل يلا يا ماجد اما مفعول مطلق مؤكد كل مفعول في اللغه العربيه منصوب vil du være bedre et horvlayer de med til cheglase? Har du den så mye som en odол? A søv Makل ini ensi er barnet. Has은 bedre bedre en masse. Er det du er bedre. Der så er bedre med det. B Assiden senér side. strat نو ده انه اطل من صبح كتب فعل منصوب لا انت اتفضل اتفضل يا اخوانا كل المفاعيل المنصوبه في اللغه العربيه عندنا المفعول به والمفعول المطلق والمفعول وين مفعول؟ لاجد. والمفعول, والمفعول مع. خلاص؟ ولذلك جامي زمان يقول لك ايه مصاريفه او من كليات القران لم يجد القران الكريم مفعول معه. شوف؟ تقول معه لم يجد القران الكريم معه. شرب والنهر. شرب وانا ها والنهر. مشرب معه. قال لك مفهوم في القران الكريم كلام ظريف جميل معلومه الواحد ف مثلا فتق مفهوم مطلق ومؤكد اما كما كذا مؤكد الفعل اخل اخرا شديدا او ذريعا ومبينا ومبينا كان مشاجره صار متبين العنف شديدا لوحده المبين ولا قتلا شديدا على بعضها مبين لا هو قتلا ولا مبين من, من نوع ولا مبين عم من, من, من العدد لأنه عزيز موضوع في الشيخ عم عزيز فوقت عنه مبين من نوع طب مبين العدد دربته ضربتين دربته ضربتين مبين العجب زبته زيارتين مبين العجب كلام سهل أحد يفهم حاجة أمو أحد يفهم حاجة كلام بسيط يا فن وإزا كاني لك ممكن تأخذ النحو النحو اللي هم عادلون النحو ده أصعب حاجة الجعب ممكن تأخذه من الفين بتاع كتب تجيب مثلا كتاب الأزارية وتأخذه من كتب المنصوبات المرفوعة ها المجرورة وبعدين كم عنوان كده الوحيد توم حافظه تتفضه وعلى جدا كده تليك حفظت النهر العرب من 1000 الى ايه من ايه من خلص ودعب قريس مين بإنشاء صحنا صحنا هل نكتب على الدين؟ نا نا هل نشاهد عمزة؟ ابن ابن هشام المصري غير ابن هشام وصاحب الشيرة ابن هشام المصري ده متأشكر وكان ابن خلدوني يقول عليه كده وفيه ابنه لا استنى ده كان يقول عليه كده والبلغانا في المغرب يعني ابن خلدوني وكده في المغرب أنه ظهر بلصر رجل ما تحت الأرض أنحى منه وخاله انحى من على ابن شاهر ان شاء الله ما تقرا كيف بتاعه شطت قديهاره بالشماليان عين بسبب كلمه بسبب كلمه اللي هي ايه لا لو قلت لا الثاني ده اللي جيب خلاص يا فندم خلاص خلاص حصل خطنا هو, هو العلم ايه؟ العلم الى كانت تخصره وسهله جميعا فلما تجيه واحد ايه جمع كل العلم يخليه تفكي ليهيه تفكيه تفكيه تفكيه تفكيه ايه مهانشي اللي ده عبقاري ايه با صح ومصح هو ده والغيه مثلا المدالس كل ما بيكبر المدالس كل ما بيكبر في التخصف بتاع ويهبه مثلا المفتش اول افتاع لما بيكيك يكونش عليك مفتش ويشرح معلومة تسوح بها كان احتفال منه بين مين تسوح بها كانت احتفال اتفال اتفال اتفال او ليه كبرا وصلها لك كذلك فبني هشان رحمة الله عليه ومن صار على نهدي وثلك طريقتك السمن نحو العرب الى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات وبعدين بدأت الكل في بعض الأمور الخاصة ومن ضمن المنصوبات المفروض يخذنا المرة السابقة ومن ضمن المنصوبات المفروض المطلق والمفروض المطلق ثلاثة أمام واحد مؤكد من اثنين مبين من نوع مبين العدد ام تقول عن مبين العدد لو أظهر يا شيخ أحمد عدد ضربت ضربتين قتلته قتلتين لو صح يعني زلته زيارتين تيبالي ايه ما ما فيش رفاه نقدر نكمل مره خفيفه اقول اللهم يا رب